أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم، لا تلهكم أولادكم عن ذكر الله، وما يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وَأَنْتُمْ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أُولَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَاءَكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ أناكم من قبل أي يهدي أحدكم الموت فيقول ربي لو لا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأنتم من الصالحين ولئن واخر الله نفسا إذا جاء أجلها